بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فقرَت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها